ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ...van de kerk. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل فَتَمَنَّوْرَ مَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا wallah ZANG No. أَعُوذُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُ مَا هَكَثِيرٌ وَأَذْكُرُ مَا هَكَثِيرٌ وَإِذَا رَأَيْتَ تَجَاهَرَا أَوْ لَمْ يُنْفِقُوا وتركوك إِلَهِهَا 121. والله خير الرازقين